أجبت عليهم خيل ولا ركاب، فما أوجبت عليهم خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلك تله على من يشاء.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 وللرسول ولذي القوبى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم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 للفقَرَاءِ المُجَرِّينَ الذين أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُلَاءَكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 لئن أخرجتم لنا خروجا لما معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن كنتم لنا نصرا ننكم والله يشهد إنهم لكاذبون Lainu kujul, la yujul n mahu, walainu tulul, la yasul n mahu, walainnacarul, la yuallul n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 وَتِكَ الْأَمْثَالُ نَظْرِبُ غَالِلَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ